الحمد لله الذي أدَّبَنا بالقرآن والسُّنَّة أحسنَ تأديب وأنزلنا ربيع فضله الخصيب وأحلَّنا في ربوة كرمه الرحيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه أدعُو وإليه أنيب وأشهد أن نبينا وسيده محمدًا عبده ورسوله بعث لي تم بمكارم وهي الحسب الحسيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة نناذ بها أجزل الأجر وأعظم النصيب أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقى وَخَسِرَ الْمُسْرِفُ الْشَقِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أيها المسلمون شرف المرء أدبه وشرف الأدب يغني عن شرف الحسب والنسب وإنما الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية ما ضر من حازت أدب ونها ما ضر من حازت أدب ونها ألا يكون من آل عبد منافي والفضل أن يكون الأدب في الأصول راسخا وفي الفروع شامخا زانوا قديمهم بحسن حديثهم وكريم أخلاق وحسن خصالي. فَطُوبَا لِقَوْمٍ أَنْ تَفَارِعُ أَصْلِهِمْ وَطُوبَاكَ إِذْ مِنْ أَصْلِهِمْ أَنْ تَفَارِعُوا والأدب استعمال ما يحمد قولًا وفعلا والأدب فعل الفضائن وترك القبائح والأدب تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك والأدب الأخذ بمكارم الأخلاق قال الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم قال عطيه العوفي لعلا ادب عظيم والادب تقوى الله تعالى وطاعته والحذر من معاصيه أدبت نفسي فما وجدت لها من بعد تقوى الإله من أدبي قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى قو انفسكم واهليكم اوصوا انفسكم واهليكم بتقوى الله وادبوهم قد ينفع الادب الاحداث في مهن قد ينفع الادب الاحداث في مهل وليس ينفع عند الكبره الادب ان الغصون اذا قومتها اعتذلت ولن يلين اذا قومته الخشب ليس الجمال باثواب تزيننا ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب وسمى الأدب أدبا لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن القبائح والأدب حسن العبارة وجمال الخطاب والملاحة في الحديث. وحسن التناول والبراعة في التعامل وحسن الهيئة وجمال الروح والخلق وليس الأدب مقصورا على الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأشعار العرب ولكن الأدب أن يتخلق المرء بالخلق الجميل ويفرح بما ينعم الله على غيره. ويترك الحسد ويسلم من الحقد ومن تم عقله وزان أدبه قل كلامه وطال صماته وحسن لفظه وظهر حلمه وكن كريما حليما عاقلا فطنا منزها الخلق عن طيش وعن غضب، وصل سامك من هج و من سفه و من مجاورت والكذبي، وقيل ثلاثة ثلاثة خصال ليس معهن غربة حسن الأدب وكف الأذى و الريب يزين الغريب إذا مغترب. ثلاثٌ فمنهم حسن الادب وثانيه طيب اخلاقه ويختمهن نجتناب الريب قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب ولستجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجَّى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يتقدم بين يديه فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده اني لا تطربني الخلال كريمه طرب الغريب باوبه وتلاقي وتهزني ذكر المروءه والندى بين السماء لهزه المشتاق بين السماء هزه المشتاق فاذا رزقت خليقه محموده فقد اصطفاك مقسم الارزاق فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاقي والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق كم عالِم مدد العلوم حباً لوقيعة وقطيعة وفراق وفقه قوم ظل يرصد فقهه لمكيدة أو مستحل طلاق الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعب طيب الأعراق الأم روض إن تعهده الحياب الرّي أو رق أيما إيراق الأم أستاذ الأساتذة شغلت مآثرهم مدى الآفاق رب البنات على الفضيله انها رب البنات على الفضيله انها رب البنات على الفضيله انها في الموقفين لهن لهن خير وثاق وعليكم ان تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي وقد اعتنت كتب الصحاح والسنن والمصنفات بجمع الأحاديث النبوية وما من سفر من تلك الأسفار العظام التي تعد عمدة أهل الإسلام إلا أفرد جامعها للأدب كتابا وللآداب أبوابا وانظر كتاب الأدب في صحيح البخاري وكتاب الأدب في صحيح مسلم وكتاب الأدب في سنن أبي داود وكتاب الأدب في سنن الترمذي فما أعظم الأدب في الإسلام وما أجل مكانته في السنة والشريعة ومن معين السنة في باب الآداب والأخلاق حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود قال ابن المبارك نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وقال الإمام مالك رحمه الله كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعه فتعلم من أدبه قبل علمه وقال عبد الله بن وهب ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه وقال إسماعيل بن علي كان يجتمع في مجلس أحمد نحو خمسة آلاف أو يزيدون نحو خمسمائة يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت وقال الخطيب البغدادي رحمه الله والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس آدابا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدين وأقلهم طيشا وغضبًا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محسني أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرايق المحدثين وما الماضين فيأخذوا بأجملها وأحسنها. ويصدفون عن ارذلنها وادونها اقول ما تسمعون واستغفر الله فاستغفروا انه كان للاوابين غفورا الحمد لله آوى من إلى لطفه آوى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 أيها المسلمون أشكروا نعمة الله عليكم فقد أرسل إليكم الرياح المبشرات والسحاب الثقال الهاطلات والغيوث المترادفات المتتاليات على السهول الضامئات والصحاري القاحلات والرواب الهامدات والجبال الصم الصلاب الجامدات التي أهمدها القحط والمحل فاربدت وقشعرت وصوح نبتها ثمها أنتم وقد عشوشبت بفضل الله أرضكم وزها بغيثه روضكم واخضرت برحمته جبالكم في عام مخصب غيداق مزهر بتلك المشاهد الجميلة البديعة التي تدل على الله وحكمته ورحمته وسعة فضله ورزقه وإحسانه حتى إذا ما عانق الروض الثراء طلعت أوائل نبته المتظاهري متخالفات في الربا فنظائرٌ حسناً وفي الألوان غير نظائري ترنو إليك جفونها عن أعين أحلى وأملح من عيون جاذري لا شيء أحسن منظرا إن زرته أو مخبرا من حسن روض ناضري إن جئته أعطاك أجمل منظر. إن جئته أعطاك أجمل منظر أو غبت زارك في النسيم الخاطري فمتّع أنظاركم في بديع صنع الله تعالى وراعوا آداب التنزه ولا تلوث مكانه اتخذه الناس ظللا أو مقيللا أو مناخا ولا تنجس روضة معشبة أو شجرةً مثمرة أو مورد ماء أو طريقًا مقروعةً بالأقدام أو الدواب أو السيارات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا ومن لعاناني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سل خيمته على طريق عامر من طريق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اخرجه البيهقي والسخيمه هي الغائط صلوا وسلموا على احمد الهادي شفيع الورى ترى فمن صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الآل والأصحاب وعننا معهم يا كريم يا وهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعمّ بالأمن والرخاء أوطان المسلمين واحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كيد الكائدين ومكر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 اللهم سقنا إليك بحنانك لا بامتحانك اللهم سقنا إليك بحنانك لا بامتحانك اللهم سقنا إليك بحنانك لا بامتحانك وجعلنا من أهل طاعتك وأوليائك واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم إننا نعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء وساعة السوء يا رب العالمين إشف مرضانا اللهم إشف مرضانا اللهم إشف مرضانا وعاهم مبتلانا وعاهم مبتلانا وارحم موتانا وارحم موتانا وانصرنا على من عدانا يا رب العالمين اللهم وفق الأبناء والبنات اللهم وفق الأبناء والبنات والطلاب والطالبات واكتب لهم التوفيق والنجاح في الامتحانات يا سميع الدعوات يا عظيم الرحمات اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا يا كريم يا عظيم يا رحيم